بإقامة محاضرات في هذه الليلة السيرة, السيرة النبوية بلد. لماذا؟ فالسيرة النبوية منهج تربوي متكامل وما أحوج شباب الصحوة الآن بصفة خاصة إلى تعلم السيرة وإلى أن يحول شبابنا هذه الدروس التربوية الرائعة العالية في حياتهم وواقعهم إلى منهج حياة السيرة, السيرة النبوية بلد. لماذا؟ ولذلك إخواتنا نقول أن من أراد أن يحتفل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعليه أن يتبع سنته وأن يعلم الناس سنته والآن مع المحاضرة إن الحمد لله أحمده تعالى واسعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 ونسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك سيئا أحبتي في الله ما زلنا مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو الدرس الرابع منها وإنما ندرس سيرة النبي كما ذكرت مرارا وتكرارا لا سرطاً للأحداث ولا جمعا للتفاصيل وإنما استلهاما للقدوة والأسوة وإظهاراً لمواطن الفائدة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكل لحظة من لحظات حياة وكل دقيقة من دقائق عمري صلى الله عليه وسلم بعد بحثته صلى الله عليه وسلم دين نتعبد به فهو محل الأسوة والقدوة قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ويأتي لقاء الليلة والأمة كل الأمة تستعد للاحتفال بمولد الرسول زعموا ونحن ذكرنا بالتحقيق العلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولد قطعاً يوم الثاني عشر من ربيع الأول لماذا؟ ذكرنا لأن يوم لأنه قد ثبت بالقطع أنه ولد يوم الاثنين ولا يمكن أن يكون اليوم الثاني عشر من ربيع الأول يوافق يوم الثنين في هذه السنة التي ولد فيها رسول الله لا يمكن بالحساب فلذلك ثبت أولاً أن هذا اليوم الذي يحتفلون فيه بهذا المولد خطأ ثانيا بدعه منكره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى, فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواتذ وإياكم ومحدسات الأمور فكل محدسة بدعة وكل ضلالة في النار ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم لم يحتفل بمولده أبدا لم يكن له عيد ميلاد بل كان احتفاله بمولده يوم الاثنين صياما فإذا أردت التأسي فعليك بذلك لقد تحول الدين كما ذكرت. في الماضي نقل الدين من مجال العمل الجاد المهيب إلى مجال اللعب واللهو والغناء والرقص والأكل والسرور للأسف الشديد، فلذلك صار سهلا على هؤلاء الفاسقين الفاجرين أن يحتفلوا زعموا بمولد سيد المرسلين انها فرصة فقط لتجار السكر. والحلويات فرصة فقط للفراشح اصحاب السراجقات والميكروفونات فرصة فقط للهين اللاعبين وليس في الاحتفال بالمولد اي فرصة لتعلم دين الرسول انه يصدق عليه قول القائل مولد وصحب غايب ثالا صاحب غايب إن هذا المولد فجعة منكرة لا يجوز الاحتفال به بأي وسيلة ولو بإقامة محاضرات في هذه الليلة التي هي ليلة مولد تقصيصها بإقامة احتفال أو محاضرات ولذلك إخوتان نقول أن من أراد أن يحتفل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعليه أن يتبع سنته وأن يعلم الناس سنة لأونا نسير في سبيلنا وكنا قد وصلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه لما تمت له سنتان وفصلته مرضعته حليمة السعدية ذهبت به إلى أمه فاستأثنتها أن يبقى عندها لما رأت من بركته صلى الله عليه وسلم ثم ننتقل ليلة نقله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حاضنتي من بني سعد بن باكس فانطلقت انا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا فقلت يا اخي اذهب فأتنا بزاد من عند امنا فانطلق اخي ومكذت عند البهم هذا سطر من حديث نحديثنا رسول الله عن نفسه والله مش عجبني الصلاة عن نبي النهاردة كده منكم عليه وعلى آله الصلاة والسلام عليه وعلى آله الصلاة والسلام فالشاهد أيها الإخوة أنه ذكر صلى الله عليه وسلم أنه كان يرعى البهمة مع أخي له وهو صبي صغير ابنه أربع سنين خمس سنين وانتبه لانني كلما وجدت فرصة اضطررت للاشارة الى مسألة تربية الاولاد اللهم رب لنا اولادنا اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين انظر وهو ابنه اربع سنين خمس سنين لم يزد عن ذلك لان حاضنته ارجعته الى امه وعمره خمس سنين ارجعته اياه وماتت امه وهو في هذه السن شهد أنه كان في هذه السن يرعبه وخرج بغير زاد وهذه تربية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على أن يكون رجولا صاحب مسئولية منذ طفولته لقد أعجبني أن يكون في أحد المساجد أطفال يعلمون الأطفال فوجدت في احد المساجد ونسأل الله ان يزيد الخير في بلاد المسلمين اطفال طفل سنه عشر سنوات يعلم اطفال ست سنوات فاقل اطفال سن ثماني سنوات تعلم اطفال سن ست سنوات فاقل هذا من باب تحمل المسؤولية واستشعار المسؤولية وجعل الطفل رجلا استشعار هذا إنك إن التدليل يفسد الأطفال ولئذا ودائما أنبه أن الله لم يختر لنبيه إلا أكمل الأحواس فلذلك نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما بعيدا عن أب يدلله ثم ماتت أمه وهو ابنه خمس سنين ثم مات جده وهو ابنه ست سنين وعاش مع عمٍ كثير العيال فقير ليربى تربية قاسية بعيدا عن التدليل بعيدا عن المال الذي يفسد والتدليل الذي يفسد ليستشعر المسؤولية منذ صغره تعالوا إلى القصة فبينما هو يلعب مع الغلمان. إذ أقبل طائران أبيضان كأنهما نسران وفي رواية فأقبل رجلان عليهما زياب به في رواية أخرى أحدهما جبريل فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ قال الآخر نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني ثم استخرج قلبي فشقه فأخرج منه علاقتين سوداويني وكان الذي تولى ذلك جبريل فلما نزعه قال هذا حظ الشيطان منك ثم قال لصاحبه ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي ثم قال ايتني بماء برد فغسل به قلبي في رواية غسله جبريل في طس من ذهب بماء زمزم ثم لأمه اللي هو؟ القلب ثم أعاده مكانه ثم قال ايتني بالسكينة ايتني بالسكينة فدره في قلبي ثم قالت أحدهما لصاحبه حصه فحاصف وختم عليه بخاتم النبوة ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم هذه قصة شك الصد وقد بقي أثر الخيط المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم وفي بطنه تجمت الحديث ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعسرة من أمتي فوزنني بهم فوزنتهم قال زنه بمئة فوزنني بهم فوزنتهم قال اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا, فإذا أنا أنظر الى الالف توقي اشفق ان يخر علي بعضهم كفز الرسول صلى عليه تفت لدرجة ان الكفى اللي بيقى الالف الشحليس لدرجة ان الرسول كان خايف لا الالف يقع عليه فقال دعه لو ان امته وزنت به لمال بهم فانطلقا وتركان هذه قصة شق صدره صلى الله عليه وسلم وهكذا دائما في احداث السيرة يضل كثير من الناس ضلالا بعيدا بسببها باحد طرفين اما الغلوب واما الاجحاف فاصحاب الغلوب تسمع في هذه الأيام في المساجد وعلى المنابر ومن خلال الإزاعة حتى والتلفاز تسمع عجبا تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشرا وإنما هو مخلوق من نور وهذا كلام باطل باطل بالمرة وإنما تجد أن النصارى عبدوا ثلاثة ويريد بعض المسلمين ويريد بعض المسلمين للمسلمين أن يعبدوا إلى اثنين الله ومحمد إننا ينبغي ألا نغلو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصروني كما أدرى النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد قال الله إنما أنا بشر مثلكم بشر مثلكم يوحى إليه فمن قال انه نور كاتبك. بل هو بشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح. بشر مثلكم. يوحى اليه والاخرون اصحاب المدرسة العقلية الذين يكذبون الاحاديث الصحيحة ويردونها ويستهزئون بها فهؤلاء ايضا بمنأة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنأة عن الحق تماما إننا نقول أنه بشر وكل ما ثبت في حقه فنحن نقر به ونجله به ونعرف ونعلم أنه بشر لن يعدو قدره أنه رسول ما عليه سيد البشر وإمام الرسل وحبيب رب العالمين وخليل الله. هذا كدرس لا نعدوه ولا ننزل عنه. ما تصلي عليه? صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك في حادثة شق الصدر نقر ان هذا كان. وانه في قلب كل انسان حظ للشيطان. الرسول ما تصلي عليه? صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة اوجاءك شيطانك? قالت اواماكي شيطان؟ قال نعم وُكِّل بكل عبد من بني آدم قرينه من الجن قالت حتى أنت؟ قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فنقر بحادثة شق الصدر حصل فعل؟ إن اتفتح صدره ما تطلع عليه؟ وتشال ألف وتنزع من مكانه وتطلع برة وتسال حظ الشيطان منه على قدين سودوي وأولقيته وتغسل القلب فعلا ورجع تاني في مكانه وتذرت فيه السكينة ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وتأفى قلبه واتوزن ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم كل هذا نقر به لأنه جاءت به الأحاديث صحيح واحد يقول لي طب لو العملية كده ما الواحد مننا يروح عند دكتور متاع قلب ويفتح صدره ويطلع قلبه ويشيل حاصل الشيطان يرميه ونبقى صالحين بقى وخلاص أقول لك ماهو لو بيشوف يشيل لكن اللي كان شايف مين الملائكة بإذن بإذن الله إذن نكر أن في قلب كل آدمي حظ للشيطان وكتبت بهذا الحديث صحيح أنا مش عايز ستطول في التفاصيل النهار عشان لينا هدية ليكم إن شاء الله فالشاهد أنني أقول أننا نخر بهذا وأن هذا حظ الشيطان الذي في قلبك هو الذي يمنعك من الكمال وإنما كمل رسول الله كبشر لكونه صار معصوما وانما عصم باسباب كهذه جعلها الله بادية للعيال واضح ما هو الرسول معصوم ما تصلي عليه؟ وان شاء الله سنتكلم بالتفصيل في قضية عصمة الرسول وعصمة الرسل والانبياء عموما شاهدون انه عصم بهذا النزع من قلبه ها حصل الشيطان وانتهت القضي وان تعلم ان في قلبك حظ للشيطان هو الذي يوقعك في المعاصي ومن هنا تفقه حديث رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم والله لو لم تذنبوا لا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فجعل هذا لتذنب فتستغفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاه وخير الخطائين التوابون هناك فائدة أيضا نتوقف معها في قضية وزنه بعشرة ووزنه بمئة ووزنه بألف أن الله عز وجل قيض لهذه الأمة كل مئة سنة من يجدد لها أمر أمر دينها لأن الأمة تواجه بلاء وفتنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبل إلا كان عليه حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينزرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم عافينا من كل بلا ونجينا من كل فتنة والمسلمين والمسلمات لذلك أيها الإخوة هذه الأمة دائما تكون في كفة وتكون الفتن في كفة فإذا تكلت كفة الفتن طاشت الأمة وضاعت أما إذا تكلت كفة الأمة طاشت الفتن ومرت والأمة تحتاج إلى من يسكلها والتسقيل في الرجال فبدأ في سنن الدارمي في المقدمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما فقص على أصحابه رؤيا رآه قال رأيت الليلة أن أبا بكر وزن فوزن وأن عمر وزن فوزن وأن عثمان وزن فوزن وخف وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ رَجُلٌ صَعَدِحٌ يعني عثمان فهكذا ياتي في الأمة رجل يزين الأمة لما بعد رسول الله صلى عليه وسلم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم طاشت الأمة أمام هذه المصيبة موت النبي وكان أبو بكر رجلا يزين أمة فوقف وقال من كان يعبد محمداً فإن محمداً قالت مهز ومن كان يعبد الله فين الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول وقرأ الآيات فتكلت كفة الأمة وطاشة البذنة لما كان في بذنة خلق القرآن الأمة طاشت أمام الخلفاء والأمراء الذين يمتحنون الناس عقائد المسلمين الأمة كلها قالت القرآن مخلوق ما هو اللي ما يقولسه القرآن مخلوق يتدبح او يترمي بالسجن. خلاص القرآن مخلوق. توقف الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه ليسكل ميزان الامة. القرآن كلام الله غير مخلوق. فسقلت كفة الامة و فاشت الفتنة فثبتت العقيدة وهكذا على مدار الأزمان شيخ الإسلام التهمير شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من الأئمة والأكابر والعلماء والخوات والعباد والسهات الذين وقفوا في وجه الفتن فثبتت عقائد الأمة بهم عايزين نستفيد النهاردة نقول وزنناك توزن كام هو تسوأك في درس الاثنين لما ذكرنا ان الصليبيين ارسلوا فرقة من مئة شخص عبروا البحر ونزلوا الساحل يريدون ان يصلوا الى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فارسل نور الدين محمود زنكي الى لؤلؤ العادلي وكان من الموالي أن يأخذ سرية من جيشه ويلقى بها هؤلاء فقال لا لا لا لا لا ايتوني بمئة قيد قال لهم ايتوني ها يعني ايتوني مئة قيد ايتوني مئة كتاب حب ومضى إليهم وحده، فقيدهم وربطهم في زيل فراسه المئة وأتى بهم إلى السلطان نور الدين محمود بقول لو قالوا لك مية النهاردة تقدر تروح تجيب لنا منهم كم؟ هي دي وزنك هي دي كم هو ده وجودك النهاردة أمتنا ملهاش وزن على الإطلاق على مستوى العالم صح ولا لا؟ ليه؟ لأنك انت ملكش وزن في بيتكم ملكش وزن في بيتك ولا في منطقتك ما وجود ولا أثر قلت لكم أن لازم كل واحد مننا يدور له على دور في خدمين ربنا وظيف بخدمة دين ربنا لما أقول لك أنت وظيفتك إيه عند ربنا إذا قلت لي ولا حاجة تبقى أنت ولا حاجة كيف أشغل إحسابك أحبتي في الله ينبغي أن يوجد كل منا لنفسه وزنا والوزن مش بالتخ وبالطول والعرض والأكل والشرف ولا بالسلاح أبدا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه له وساقان تتلاعب بها الرياح إذا عدد ومع ذلك قال رسول الله تضحكون من دقة ساقي عبد الله والله إنهما في ميزان الله أدقل من جبل أحد يمكن كانت ساق عبد الله بن مسعود زي السبعين دول كده لكن في ميزان الله أدقل من جبل يبقى مش ببطنك ولا بكتافك ولا بعضلاتك ولا بموخك وإنما الثقل بثقل الإيمان في قلبك الدليل الدليل إيه أن رجلا يؤتى به يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجيلا كله سجيلا مد البصر زنوب والله أنا أحبكم في الله يؤتى بالرجل له تسعة وتسعين سجيلا للزنوب حديث يقول لكم حفظينه طبعا ما وفي احديث كده الامة كلها حفظاها من اما بالناس فليخفض هذا <تصفيق> <تصفيق> الحديث اللي لهم طاقة فيها ايه لا اله الا الله محمد رسول الله وزنت مقابل تسعة وتسعين سجل لسيئات فرجحت كفت لا اله الى الله ذلك انه لا يسبل مع اسم الله سيء هنقول ان كل مسلم موحد له بطاقة زيدي ولا لا كل اللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله له بطاقة زيدي ولكن بعض الموحدين هيدخل النار رغم ان له بطاقة اذا تقلمش في ورق البطاقة الورق اللي مكتوب عليها البطاقة ما للثقل في؟ قال ابن كثير في القيم النهاية في الفتن والمناحم ذلك أن الرجل يوزن مع بطاقته وإنما تسقل البطاقة على قدر ما في قلبه من يقين بكلمة التوحيد هو دليل تألك إيمانك في لا إله إلا الله دلي يتعلك وزن دلي يتعلك وجود ده لخليل القيمة الشاهد أنه جاء الغلمان يسعون إلى أمه مرضعة يعني فقالوا إن محمدا قد قتل قالت حليمة إذ أتانا أخوه يستد. فقال لي ولأبيه فقال لي ولأبيه ذاك أخي القرسي قد أخذه رجلان على عليهم سياب بيض فأفجع فشق بطنه فهما يسوطانه قالت فخرجت أنا وأبوه نحوه زجها يعني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت إلى أمي فاستقبلوه وهو منتقع اللون وشه أصفار قالت حليما فوجدناه قائما منتقعا وجهه قالت فالتزمته قاتل حضني. والتزمه أبوه فقلنا له ما لك يا بني؟ قال جاءني رجلا عليهما زياب بيض فأضجعاني وشق بطني فالتمس فيه شيئا لا أدري ما هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرتها بالذي لقيت قالت فرجعنا به إلى خبائنا قالت وقال لي أبو يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به الله لها باس الحد لحد كده مكويس ودي عند اهل وقبل ما ايه يقرأ له حاجة بعد اللي حصلته قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشفقت ان يكون قد التوس سبي، فقالت اعيدك بالله فرحلت بعيرا لها فجعلتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا الى امي قالت حليمة تحتمل لا فقدمنا به على امه فقالت ما اقدم ما اقدمك به يا ضئب ايه اللي جابك جبتي لي قالت ما اقدمك به يا ضئب اصل هي المرضعه وقد كنت عليه حريصة وعلى مكثه عندك قالت فقلت قد بلغ الله ابني وقضيت الذي علي وتخوفت عليه الأحداث فأذيته إليك كما تحبين إسلامة مش حاجة بس أنا خايفة عليه له حاجة أنا أديهلك إيه سليم ونبقى أدت أمنتي وزمتي قالت حليمة قالت لها أم ما هذا شأنك فصدقيني خبره قالت فلم تدعني حتى أخبرتها لا لا اسمعوا لكم أنت حريصة أنه أبدا ما تسبهوش وجايبهولي النار دا بيدي أكيد في حاجة حصلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها ذلك فلم ايه يعني لم يرعها ما خفتش قلت لها في اتنين جم وشأوا بطني وطلعوا قلبي وعملوا وعملوا ما تخضت ما فزعت ما خفيت قالت إني رأيت أني قد خرج مني نورا أضاءت منه قصور الشام قالت لا ما تخافش أنا متطمنة أوي للولد ده لأن أنا لما حملت به شفت أني خرج مني إيه؟ نور أضاء قصور الشام قالت حليمة إني خفت عليه فقالت أمه أفتخوفت عليه الشيطان قالت نعم قالت كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل وإن لبني لسأنا أفلا أخبرك خبرة أفلا أخبرك خبرة قالت قلت بلى قالت رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرة بصرة من أرض الشام ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخفا ولا أيسر منه ولقد وقع حين ولدته إنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء دعيه عنك وانطلبي راشده هذه بشريات وقد ذكرت لكم قبل ذلك ان ام رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت على الشرك وقد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ان يستغفر لامه فلم فلم يأذن له واستأذن ربه ان يزور قبرها له، ف... علمنا ذلك واعتقدناه وإن كنا لا نزيد فيه, لا فيه استرسالا لأن هذا مما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم نسترسل في الكلام فيه لكن الشاهد هنا أن أمه كانت تعلم أن ابنها شائنا رات عشان كده لما كلمتك على إن الرسول ما عليه صلى الله عليه وسلم لما خدته حليمة السعدية لما خدته حليمة السعدية الأدام بتاعتها إيه جاري والشاة بقت حافل والأرض والمرحة بقت خضرة كل ده ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قلني لأنه ما كانش نبي بعد الأربعين فجأة لا ده في أم الكتاب هو نبي فلذلك تعاهده ربه منذ لا قبل أن يولد قبل أن يولد فقال ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح ولم يصبني من سفاح الجاهلية سيء وصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك لم تتخوف عليه أمه يفضل شعبات يفضل خائب كل ما حاجة تيجي يعمل ايه؟ يبزع. لكن لما رأى ثباتها وعلم منه وسمع منها أن له سأنا كان هذا سبب في رسوخه وتباته بعد بقية حياته قبل الرسالة قبل الرسالة وهذا ثابت في أمهات الرسل قبله ومع الفرق مع الفرق الكبير فهاجر أم إسماعيل عليه السلام لما وضعها إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام في واد غير ذي سرح قالت أتتركن هنا وتنضي؟ فلم يرد عليها فلما قالت له الله أمرك ها بذلك قال نعم قالت إذاً ها لن يضيعن هذه الأمر ربت ولداً لما قال له أبوه إني أرى في المنام أني أصبحك فانظر ماذا ترى قال ها يا أبا تفعل ما ترد لما ربط الله على قلب أم موسى إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها فكان موسى قوي القلب بعد فلذلك نقول إذا أردت طفلا قوي القلب فابحث عن امرأة قد قوي قلبها بالإيمان بربنا أكتفي على هذا في ليلتنا هذه لأنني فوجئت والله أن معنا شيخنا وأستاذه في صلاة المغرب وإمامنا رائد من الرواد الأوائل حفظه الله وأمته عن بطول حياته ووالله إني لا أحبه ووالله إني لا أحبه وأسأ الله عز وجل أن يرزقني الإخلاص في حبه وأن يثبتني وإياه على الإيمان وأن يستعملنا ولا يستبدل بنا وأسأل الله أن يعلي قدره في الدنيا والآخرة. شيخنا أبو أحمد محمد ابن حسان حفظه الله تعالى فليتفضل مسكورا مأجورا أسأل الله عز وجل أن يجري الحق على قلبه ولسانه وأن يرزقه الإخلاص في القول والعمل أعوذ الله سعى العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 فضيلة الشيخ محمد يعقوب وإني أشهد الله عز وجل أني أنا الآخر أحبه بل وأتقرب إلى الله بحبه وأتضرع إلى الله عز وجل أن يفتح به وعليه وأن يتقبل منا ومنه ومنكم صالح الأعمال وأسأل الله عز وجل أن يمتعه بالعافية وأن يبارك له في صحته وفي وقته وفي أولاده وفي أهله وأن يمتع المسلمين ببقائه وبعلمه إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحدة في الأفاضل ما أحوج الأمة الآن بصفة عامة وشباب الصحوة بصفة خاصة لدروس السيرة إذ أن السيرة منهج تربوي متكامل ولكن هذا المنهج المنير سيظل حبيس الأشرطة وسيظل حبيس الكتب وسيظل حبرا على الأوراق ما لم تحول الأمة هذا المنهج التربوي في حياتها إلى منهج عملي وواقع حياة فإننا وبكل أسف نتعامل الآن مع السيرة تعاملا ذهنيا باهتا باردا فيسمع المسلمون دروس السيرة ويستمتعون بها ويخرج أحدهم ويقول كان مكان أيام زمان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد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 أنه لابد للناس من قطوة عملية لتحقق المنهج الرباني في حياتهم إلى منهج عملي لأن الناس لو أرسل الله إليهم ملكا من الملائكة على صورة رسول إذا فعل هذا الملك شيئا قالوا لو كان بشرا كسائر البشر ما استطاع أن يأتمر وما استطاع أن ينتهي وما استطاع أن يقف عند الحد لكن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم من البشر وكلفه بهذا المنهج الرباني وحول النبي بأخلاقه وأقواله وأفعاله هذا المنهج في دنيا الناس إلى واقع حياة فتعلقت القلوب به لأن الناس فطروا على حب القدوة وعلى حب الفضيلة وعلى حب العظمة فلما رأوا الناس عظمة المنهج تتجسد في النبي المصطفى تعلقت قلوب أصحابه به لأنهم كانوا أقرب الناس إليه رأوا فضلة رأوا رحمة رأوا عدلة رأوا أدبة رأوا خلقة رأوا تواضعة رأوا زهدة أمرهم بالعبادة فكان أول العابدين أمرهم بالطاعة فكان أول الطائعين نهاهم فكان أول المنتهين كان وبحق كما قال رب العالمين قدوة طيبة ومثلا أعلى قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إذا يا إخوة ما أحوجنا إلى أن نحول دروس السيرة في حياتنا إلى واقع إلى منهج تربوي عملي وينبغي أن نتخلص من هذا الادعاء من هذا الزعم البارد الباهت، وأستطيع كعادتي في نقاط محددة أن أبين لحضراتكم أن دراسة السيرة النبوية مهمة بشرط أن نعلم أننا لا نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لنؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ونتبع أمره وإلا ما نتعلم السيرة إلا لنطيع أمره ولنجتنب نهيه ما نتعلم السيرة إلا لنحب النبي من قلوبنا محبة صادقة دون غلو أو إطراء قف مع هذه الأصول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 وَمَنْ يَكْفُرْ بالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا وقال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفس في سبيل الله أولئك هم الصادقون فأنت تتعلم السيرة لتؤمن بالنبي ولتزداد إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصح لك دين إلا إن آمنت بسيد النبيين صلى الله عليه وسلم قال النبي كما في صحيح مسلم من حديث أبي ريرة والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ونتعلم السيرة لنتعلم كيف نطيع أمره وكيف نجتنب نهيه وكيف نقف عند حده صلى الله عليه وسلم فطاعة أمر النبي طاعة لله والانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا وها أنتم ترون الآن من يدندن على التسفيه والتحقير والتقليل والتهوين من شأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم يدنبنون الآن على القول بعدم حشية السنة وبأن السنة ليست منزمة ليسقط الدين كله لأن هدم السنة هدم للقرآن ولأن تضيع السنة تضيع للقرآن فأنت تتعلم السيرة لتعلم أن طاعة النبي طاعة للرب العلي. وأن الانتهاء عن كل ما مهى عنه النبي طاعة للرب العلي وأن الوقوف عند حدود النبي طاعة للرب العلي سبحانه وتعالى قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فهدوه وما مهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الأمر منكم ولم يقل وأطيع أول الأمر منكم لأن طاعة أول الأمر مقتينة لطاعتهم لله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية في الله ورسوله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 لأن النبي لا ينطق عن الهوى هذه أصول لابد من أن تستقر في قلب المؤمن وهو يتعلم دروس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام النبي مبلغ عن ربه والله يقسم على صدق نبيه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من الرب العالمين بل والواقع والتاريخ شاهدان على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وإن كنا ورب الكعبة لسنا في حاجة إلى تاريخ أو إلى واقع لنستشهد بهما على صدق نبينا لأن الذي أخبر بصدقه هو الله جل وعلا أبو جاهن فرعون هذه الأمة لم يكذب النبي عليه الصلاة والسلام وإنما قال أنا لا أكذب محمدا وإنما أكذب ما جاء به أي من القرآن فنزل قول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يخبر أخبر النبي عن أمور غيبية لم تقع في حياته ووقعت في مثل ما أخبر الصادق ليتأكد الناس أنه صلى الله عليه وسلم لا يبلغ إلا عن ربه جل وعلا حتى في الجوانب العلمية البحثة الذي لم يصل إليها العلم الحديث إلا في قرننا العشرين أو في أواخر القرن العشرين لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من ألف عام أو ما يقرب من ألف وربعمائة عام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجبال على سطح الأرض لا لكل جبل سن مدبب في الأرض كالوتن حينما قرأ على الناس قول الله تعالى والجبال أوتادة وما توصل العلم الحديث إلى هذه الحقيقة العلمية إلا في السنوات القليلة الماضية فمن الذي علم الدنيا هذه الحقيقة؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم بوحي الله عز وجل أخبر النبي أن الأمواج السطحية للبحر أو للنهر ينعكس الضوء عليها على سطحها المائل فيتبدد هذا الضوء ويخلف وراءه في الأعماق ظلام دامس لا يكاد أن يرى فيه الإنسان يدا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة العلمية التي لم يتوصل إليها العلم الحديث إلا في القرن العشرين. ثم أريد أن أصل إلى أنه صلى الله عليه وسلم أيضا وصف حال كثير من رجال الأمة وكثيرا. حال كثير من النساء في هذه الأيام فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي ريرة صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء المائلات المميلات وها نحن نرى هذا الوصف يتحقق أمام أعيننا بمثل ما وصف الصادق الذي لا ينطق عن الأوان فأنت تتعلم السيرة لتتعلم كيف تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أفضل وتتعلم السيرة أيضا لتتعلم أن حب النبي صلى الله عليه وسلم اتباع ليس غلوا ولا إطراء بالكذب والباطل حب النبي عليه الصلاة والسلام ليس ادعاء وليس كلمة تقال باللسان فإن الأمة الآن تحتفي في أرجاء الأرض بذكرى ميلاد النبي وهي أمة كذابة إلا من رحم ربك من أفرال. ففي الوقت الذي تحتفي فيه الأمة بذكرى ميلاد النبي نرى الأمة قد نحت شريعة النبي وسنة النبي بل واستهزأت بالمتبعين للنبي ووصفتهم بأبشع الأوصار كالأصوليين والوصوليين واللصوصيين والفضوليين والفوضويين إلى آخر هذه الصفات والتهم المعلبة لكل من سار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم فالأمة التي تحتفي بذكرى ميلاده نحت سنده ونحت شريعته ومن يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء ليس الحب كلمة ولو عرضنا أحوالنا الآن على أحوال الصحابة الذين تعلق قلوب عليه الصلاة والسلام لوجدنا البون شافعا والفارقة كبيرة يحضرني الآن هذا الحديث الجليل الذي رواه الإمام المخاري حينما جاء عروة بن مسعود لوفاوض النبي أم الحديبية ورأى ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام وعاد عروة إلى قومه ليقول كلاما بديعه والحق ما شهدت به الأعداء قال يا قوم لقد وفدت على الملوك والرؤساء لقد وفدت على كسرى وقيصر والنشاشي والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمد اسمع إلى هذا التفصيل، والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وما توضأ إلا وكاد يقتتلون على وبوه، وإذا أمرهم ابتدوا أمره، وإذا تكلم خفض الصوف عنده. ولا يحد أحدهم الطرف إليه إجلالاً له يا له من أدب أي جلال هذا وأي جمال وأي أدب هذا وأي كمال ما أحوجنا إلى أن نتأدب بهذا الأدب إذا أمرهم ابتدروا أمره رسول الله يأمرك الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك الآن هل ابتدرت الأمر؟ فالحب ليس كلمة فما أيصر للدعاء وما أرخص القول في زمن نرى فيه جعجعة ولا نرى فيه ضحنة فالكل يدعي لكن أين العمل أين الاتباع أين الاقتفاة أين امتثال الأمر أين اجتناب النافع أين الوقوف عند الحب، هذا هو الحب وكثيرا ما أكرر أيها الأحبة هذا الدرس التربوي لمرب فاضل جاءه تلميذه يوما وقال يا أستاذي بلغني أنك ترى رسول الله في رؤياك قال وماذا تريد يا بني قال علمني كيف أرى قال فأنت الليلة مدعو لتناول العشاء عندي وبعد تناول العشاء سأعلمك كيف ترى حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاب التلميذ إلى أستاذي في شوق لتعلم هذا الدرس الغالي وأحضر الأستاذ المربي لتلميذه العشاء وأكثر فيه الملح والموالح ومنع عنه الماء وكلما ألح التلميذ في طلب الماء أنكر عليه أستاده وهو في شوق لتعلم الدرس مهما كانت النتائج أو مهما كانت المقدمات والتضحيات فلما انتهى قال علمني قال لا ليس الآن نم فإن استيقظنا للفجر إن شاء الله تعالى سأعلمك كيف ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام التلميذ وهو في شوق لهذه الساعة في الوقت الذي نام فيه يتلوى من شدة العطش فلما استيقظ قال له أستاذه المربي أي بني قبل أن أعلمك هذا الدرس أسألك هل رأيت الليلة شيئا في نومك قال نعم يا سيدي قال ماذا رأيت قال رأيت الأمطار تنطر والأنهار تجري بين ديا والبحار تسير لأن عطشان فنام يفكر في الماء وراء الماء رأيت الأمطار قنطر والأنهار تجري بين ديا والبحار تسير فقال ماستاه المربي نعم يا بني صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله فقد ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان يتمثل بي وأنا لا أريد لكل محب أن يزعم الحب بك بكلامه ولسانه وإنما فليترجم هذا الحب أين الحب في الأمة التي قدمت زبالة أذهان البشر على كلام سيد البشر وعلى شرع سيد البشر صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بينادي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم قال ابن عباس لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة قال القرطبي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 فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهنا نحن نرى تحت ستار خبيث وبأسلوب خبيث بدعوة أننا نريد أن نصحح السنة وأن نستخرج من السنة ما نص عليها كلام جميل كلام حق لكن أراد به باطل ماذا تريدون بعد ذلك؟ نريد أن نصل إلى هذه الدرجة التي تقول كفى أن نقف أمام القرآن لنحل حلالة ولنحرم حرامة بدعوى أن السنة ونحن نحب الرسول بدعوى أن السنة فيها الطعيف والموضوع وأنها تتعارض مع ظاهر القرآن وأن الإسلام هو القرآن فقط دون السنة ومع ذلك يزعم هؤلاء الذين يقدمون العقل على صحيح النب يزعم هؤلاء أنهم يحبون المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذبوا فحب النبي كما ذكرت إيمان به واتباع له وتصديق لأمر لخبره وطاعة لأمره وانتهاء عن كل ما نهى عنه ومحبة له دون غلو أو إطراء فرق بين المحبة التي تنتظر على الاتباع والمحبة التي تضر على الغلو والابتداع هذا قائل يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألود به سواك عند حلول الحادث العمم ومن فيض جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذا حب هذا غلو فمن الحب ألا تنسب مال الله لرسول الله تدبر هذه العبارة من الحب ألا تنسب مال الله لرسول الله أبدا الرب رب والعبد عبد ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا كمال الحب فشتان شتان بين حب يدور على الاتباع وبين حب يدور على الاتباع فالحب أن تمتثل وأن تتبع هذا عملاق الأمم أبو بكر رضوان الله عليه وله من المكانة ما تعرفون يقول إنما أنا متبع ولست بمبتدع وهذا فاروق الأمم عمر وله من المكانة ما تعلمون يقبل الحجر الأسود ويقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولو لأني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت وهذا علي رضوان الله عليه وله من المكانة ما تعلمون يقول لو كان دينه بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلى وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وله من المكانة ما تعلمون يقول ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية قال العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا كأنها موعظة والدعم فأوصنا يا رسول الله قال أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عطوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة أو فإن كل بدعة ضلالة هذا لفظ الحديث فإن كل بدعة ضلالة وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم الحديث يا جريرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحجة فحجوا فقام رجل فقال أكل عام يا رسول الله فسكت فقام في الثانية فقال أكل عام يا رسول الله فسكت فقام في الثالثة فقال أكل عام يا رسول الله, فقال, يا رسول الله. فقال النبي لو قلت نعم لوجبت تشريع. لو قلت نعم لواجبت ولم استطعتم ذؤوني ما تركتكم لما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واقتلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منهما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه إذن أيها الأحبة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منهج تربوي متكامل لا نتعلمه لمجرد الثقافة الذهنية الباهتة الباردة وإنما نتعلم السيرة لنتعلم الإيمان بالنبي ولنتعلم كيف نطيع أمر النبي ولنتعلم كيف نحب النبي ولنتعلم أن هذه السيرة إنما لنحولها نحن أيضا في حياتنا إلى منهج عملي كما حولها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم إلى منهج عملي وإلى واقع حياة وأيضا لتحذروا هذه الفتنة الحالكة التي تقلل الآن من شأن النبي ومن شأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليهدموا الدين كله وأختموا بهذا الكلام النفيس للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إذ يقول في كتاب الماتع إعلام الموقعين السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه الوجه الأول أو الوجه الأول واللغتان صحيحتان أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في المسألة الواحدة بمعنى أن يأمر القرآن بتحقيق التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فتأتي السنة لتؤكد هذه الأركان التي أكدها القرآن فيقول صاحب السنة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس شهدت أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلة هذا هو الوجه الأول من أوجه السنة مع القرآن الوجه الثاني أن تكون السنة بيانا وتفسيرا لما أجمله القرآن فالقرآن يأمر بإقام الصلاة قال تعالى وأقيم الصلاة لكن كيف أصلي؟ ما عدد الصلوات ما أركان الصلاة ما مظلات الصلاة ما سنم الصلاة يأتي صاحب السنة ليعلمنا كيف نصلي وليجيب على كل هذه الأسئلة فيقول صلوا كما رأيتموني أخل. يأمر القرآن بالحج والعمرة وأدم الحج والعمرة لله لكن كيف أعتمر كيف أحج ما أركان الحج ما مفسدات الحج ما واجبات الحج لا يجيب القرآن على كل هذه الأسئلة فيأتي صاحب السنة ليقول خذوا عني مناسككم والأمسلة كثير. الوجه الثالث وهذا من أخطر الأوجه على الأطلاق أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. انظروا لتتعلموا مكانة النبي فأنا أؤكد لحضراتكم بأن مكانة السنة من القرآن والدين من مكانة النبي من رب العالمين قفوا على هذا الوجه الثالث أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه والسنة هنا مصدر مستقل من مصادر التشريع ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث المقدام بن معد كرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يشك رجل شبعان متكئ على أريقبه يقول عليكم بهذا القرآن وهو يظن هذا الجاهل الغر يظن أنه بذلك يخدم القرآن أو يخدم الدين وهو لا يدري أو يدري أنه يحدم القرآن قبل السنة يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم الحمار الأهل ولا كل ديناب من السباع ولا لقطة المعاهد وفي لفظ فإنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل السنة مصدر مستقل من مصادر التشريع ولا يجوز البتة لمسلم على ظهر الأرض أن يذهب إلى القرآن ليحاول فهمه دون أن يرجع إلى السنة وإلى سيرة النبي التي تحول السنة في الغالب إلى واقع عملي وإلى منهج حياة ورحم الله ابن القيم إذ يقول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 فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا يا طالبا ترك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا أسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى السنة والسيرة ردا جميلا وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته